لآن ل ا شركه آ ن الله أ ب الهدى ح ل شركه دعويه ا ل ا ل ر ح م ن ا ل ربحيه م ا ل ك ت م ل م و ن إ ي اجتماعي ك نعبد ك ن س ت ن اقم الصلاه لدلوك الشمس إ ل ى غسق الليل و ق ر آ ن الفتك ان ق ر آ ن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد بي نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما, يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق و أ خ ر ج ن ي مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن ا ل ب ا ط ل كان زهوقا وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء و ر ح م ة ل ل م ؤ م ن ولا يزيد الظالمين إ ل ا خسارا و إ ذ ا أ ن ع م ن ا على ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض ولا بجامده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 قل إ ن اجتمعت ا ل إ ن س والجن على أ ن ياتوا بمثل هذا القران لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعض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 أ و ترقى في ا ل س م ا و ع ه النابلسي للعلوم كنت إلا بشرا ا منع ا ل ا س ل ا م ن ي ن قل لو كان في ا ل أ ر ض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إني م و ن ب ع ب ا د ه خ ب ي ر ا ب ص ل ن ا ب ل ن ي للعلوم ا ل ا س ل لهم أ و ي ا ء م ن د و ن ه و ن ح ش ا ه م يوم ا ل ق ي الحسنى ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت سيدناهم سعيرا مأواهم جهنم あ اذا كنا عظاما ورفاتا أ ئ ن ا لمبعوثون خلقا جديدا أ و ل م يروا أ ن الله الذي خلق السماوات خلق السماوات والارض قادر, قادر على أ ن يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه ل ل ه ا ل م و ن إ ل ا ك ف س ي